بسم الله الرحمن الرحيم يسر مؤسسة حسام للإنتاج والتوزيع بالأحساء بالتعاون مع تسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء أن تقدم لكم قراءة لفضيلة الشيخ سعود الشريم إن تعذبهم فإنهم فإن عبادك وإن تغفرهم إن تعذبهم فإنهم عبادك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 ولهم عذاب أليم وذلك من صلاة القيام من رمضان لعام تسعة عشر من الهجرة والقراءة فيه برواية حفص عن عاصمة